وهي قوله تعالى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فرعون لما وعد موسى بأنه يأتي بسحر مثل ما جاء به موسى في زعمه قال لموسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت والإخلاف عدم إنجاز الوعد وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبه في السحر في زعمه مكانا سوى وأصح الأقوال في قوله سوى على قراءة الكسر والضم أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطه بينها فلم يكن أقرب للشرق من الغرب ولا للجنوب من الشمال وهذا هو معنى قول المفسرين مكانا سوى أي نصفا وعدلا ليتمكن جميع الناس أن يحضروا وقوله سوى أصله من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت فيها بل هي مستوية وقوله سوى فيه ثلاث لغات الضم والكسر مع القصر وفتح السين مع المد والقراءة بالأوليين دون الثالثة هنا ومن القراءة بالثالثة إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ومن إطلاق العرب مكانا سوى على المكان المتوسط بين الفريقين قول موسى بن جابر الحنفي وقد أنشده أبو عبيدة شاهدا لذلك وإن أبانا كان حل ببلدة سوا بين قيس قيس عيلان والفزر والفزر سعد بن زيد بن ناه بن تميم يعني حل ببلدة مستوية مسافتها بين قيس عيلان والفزن وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى ما طلب منه من الموعد وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة وأقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم يجتمعون فيه ويتزينون سواء قلنا إنه يوم عيد لهم أو يوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقا ويتزينون فيه بأنواع الزينة قال الزمخشري وإنما وعدهم موسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد في المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق ويكل حد المبطلين وأشيائهم ويكثر المحدث بذلك الأمر ليعلم في كل بدو وحظر ويشيع في جميع أهل الوبر والحضر انتهى منه والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله وأن يحشر الناس ضحى في محل جر عطفا على الزينة أي موعدكم يوم الزينة وحشر الناس أو في محل رفع عطفا على قوله يوم الزينة على قراءة الجمهور بالرفع والحشر الجمع والضحى من أول النهار حين تشرق الشمس والضحى يذكر ويؤنث فمن انثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة ومن ذكره ذهب إلى أنه اسم مفرد جاء على فعل بضم ففتح كصرد وزفر وهو منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف وإن أردت ضحى يومك المعين فقيل يمنع من الصرف كسحر وقيل لا وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كون المناظره بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه ليعرف الغالب من المغلوب أشير له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فقوله تعالى لميقات يوم معلوم اليوم المعلوم هو يوم الزينة المذكور هنا وميقاته وقت الضحى منه المذكور في قوله وان يحشر الناس ضحى قال المؤلف أجزل الله مثوبته وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة مكانا سوى قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة سوى بضم السين والباقون بكسرها ومعنى القراءتين واحد كما تقدم أيها المستمع الكريم بهذا نكتفي في هذا اللقاء أعملين أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته